وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَهُ لَهَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَبِّقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا فيرده سلطان خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مثالا لكلمات ربنا في البحر لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ Oh you ما له صالح ولا يشرك بعبادة ربه.